ബിസ്മിൻ കൂീം അമിസം സൈഹിം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 افَلَم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمّر الله عليهم دمّر الله عليهم وللكافرين امثالها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 افَمَن كان على بينة من ربه كما الذين زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ اءين غير آسن وانهار من لبن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذه للشاربين وانهار من عسل مصفا ഫിഹമി കുൽി വമ ഫിറു മബിം കമൻ ഹാലിദൂ ഫി കമൻ ഹാലിദൂ ഫിന്നി വക്കു മമിമ സമ അഹും വമിന് ഹ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 меся്ൂ możグウァੇ ����ຣ ൃત નསિીનણનીતનડીિང નཁં નག નག નསિણત નར નག ન નར નག નྱનત નྠત નག નག નག નત નག નཐ નઍધ�resser� documented નག ના�ની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 ذلكم بانهم متبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضوانهم ولو نشاء اولا ارايناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم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 إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل